سبحان من تعطف العز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي الثناء إلا له سبحان ذي الجود والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان الله العظيم লহ নয়ল এহ্ম নালিষ্ঠ মহুস্ল বৈন হুম সর এ মেঃুসম উলহ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 ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم انا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم وزعوا والدينا الأحياء منهم والأموات اللهم جعلنا من أحب الناس إلى والدينا ومن أقرب الأبناء لهما ومن أقرب الأبناء لهما اللهم يا حي يا قيوم اللهم أكرمنا بحسن السؤال عنهما والحرص عليهما اللهم لا تشغلنا عنهم بمال ولا زوجة ولا ولد اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم إلهنا لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم وفقنا ووفق زوجاتنا وأبنائنا لحب والدينا وبر والدينا وارزق والدينا حب وأبنائنا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ردنا ردنا إلى والدينا ردا جميلا وأعذنا إليهما اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا ولا يرفع عليهم صوتا ولا يرفع عليهم صوتا اللهم انا نسالك في هذه الساعة المباركه اللهم من كان من واردين مهموما فف هم ففرج هما ومن كان من والدينا مديونا فاقض دينا فاقض دينا فاقض دينا ومن كان منهم مريضا فعجل عافية عجل عافية عجل عافية اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا ووالدينا من سعداء الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم لا تجمع لوالدينا بين هم الدنيا وعناء الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان من والدينا حي واحسن عمله وارزقنا وايا ابو حسن الختم وارزقنا وايا ابو حسن الختم ومن كان منهم تحت اطباق السر تحت اطباق السر الله اللهم اجعل قفره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قفره روضة من رياض الجنة اللهم ادله في قبره مد بصاره وافتح له بابا الى جناتك جنات النعيم ياتيه من الروحها وريحانها اللهم املا قبره رضوا وسرورا الله اللهم املأ قبره رضا وسرورا ونورا وحبورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ومن كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره معذبا في قبره يا الله يا الله يا الله صفعنا كفة ضراعة إليك التجأنا إليك التجأنا إليك انطرحنا بين يديك اللهم بذل عذابه نعيما اللهم بدل عذابه نعيما بدل عذابه نعيما اللهم أسعده في قبره يا جاد اللهم اجعلنا بخرا لوالدينا في حياتهم وبعد مماتهم ما وبعد مماتهم ما بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا عطوفا على والديه اللهم ارحمنا بسببه اللهم ارحمنا بسببه اللهم ارحم هذا الجمع بسببه وأجب دعاءنا ببره برحمتك يا أرحم اللهم زده برا إلى بره اللهم أحسن إليه كما أحسن إلى والديه وارزقه ربنا بر أبنائه وبناته وامنأ يده وقلبه غنى إلهنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا عاما شغيل عن والدي او بخيلا على والدي حتى لا نحرم اجابه الدعاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما اللهم ارزقه بالله اللهم ارزقه بالله وارزقه إكرامه وارزقه تقديره وإجلاله يا رب العالمين وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ لِمَنْ لَمْ لَمْ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ وَالِدَيْهِ إِلَّا أُمَّا رَؤُومًا <تصفيق> نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أم رؤوما أم ضعيفة حنونا اللهم حن قلبه عليها وارزق حبها والسؤال عنها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وابنائنا وإخواننا وأخواتنا في الفردوس الأعلى لتخلف منا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة لنا ولوالدينا نسألك الله ما في هذه الليلة لنا ولوالدينا ولأهلينا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك ولمن أوصانا بالدعاء له في هذه الليلة اللهم اجمع لنا في هذه الليلة بين العافية والفرج اللهم اجمع لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة المباركة بين العافية والفرج إلى آذنا نسألك في هذه الليلة وأنت للسؤال أهل ونرجوك في هذه الليلة وأنت للرجاء أهل من كان في هذا الجمع المبارك ينتظر منك فرجا ومخرجا ينتظر منك فرجا ومخرجا لهم من نزل به لهم من نزل به كرب تغشا أو كرب تغشا اللهم اجعل له مما هو فيه فرجا ومخرجا اللهم عجل فرجا اللهم عجل فرجا اللهم عجل, عجل, عجل مخرجا اللهم يا حي يا قيوب اللهم بدل عسره يسرا وحزنه سرورا وفراحا إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك قد فرج عمهم من هماه أو كشف عن مغموم غمّا أو قضى له دينا أو مشى في حاجته حتى أثبتها له اللهم ثبت قدمه يوم تزول الأقدام واجعله غدا في الاخره فوق كثير من خلقك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على الذي إذا مشى تضلله الغمامة حيث يمم وصل وسلم وبارك وأنعم على الذي شق له القمر وكلمه الحجر وأقرب رسالته وصمم وعلى آله وصحبه أجمع